فمعاشر الإخوة الكرام نواصل شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا الدرس الأخير لأننا وصلنا إلى الحديث الثاني والأربعون وهو آخر حديث في هذه الأربعين النووي للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى بعد شهور طويلة من شرحنا ودراستنا لهذه الاربعين ها قد وصلنا الى الحديث الاخر فنسأل الله ان يمن علينا وعليكم طلب العلم وان يوفقنا ويكم للاجتهاد فيه وان يجعل ما مر في موازين حسناتنا اجمعين وان يغفر لنا ولكم وان يوفقنا الخيرات وان يجنبنا المنكرات وان يستعملنا في الباقية الصالحات انه ولي ذلك والقادر عليه الحديث الحديث الرابع او الحديث الثاني والاربعون من هذه الاحاديث النووي للصحابي الجليل انس بن مانك رضي الله عنه قال انس عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم يعني لما مركم مرمعين في الاحاديث القدسية سواء الله عز وجل يعني الصحابي يقول فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه أو الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى فهذه الاحاديث تسمى الأحديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه نعم قال يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى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 رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح وقد حسنه عدد من العلماء رحمهم الله تعالى فهذا الحديث اخواني الكرام من جملة الاحاديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى وقد مر معنا الكلام فيما يتعلق بالاحاديث القدسية هل هل معنى معناها, معناها من الله جل وعلا ام يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم معناها من النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن هذه أحاديث احاديث قدسيه يرويها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عن ربه جل وعلا فلابد من الانقياد ولا بد من الاستجابه ولا بد من الطاعه ولا بد من الاستسلام لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه بشارة عظيمه فيه بشارة عظيمة يرويه لنا هذا الصحابي الجليل انس بن مالك مر معنا في الحديث الثالث عشر لو تذكرون الذي لم يكن يعني معناه فهناك الدروس مسجلة على مسجلة على القناة قناة للدعوة فمر معنا الحديث الثالث عشر وألس بن مالك رضي الله عنه حديثه في الحديث الثالث عشر ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يكن النبي بحمزة وهذه كنيته يكنى بأبي حمزة ولذلك قال الإمام النووي في الحديث الثالث عشر قال عن أبي حمزة أنا ابن مالك ثم أضاف قال خادم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا شرف وكان أن ابن مالك يفتخر بذلك افتخارا عظيما لماذا؟ لشرف المخدوم لشرف المخدوم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وإذلك أنس رضي الله عنه كان يفتخر بها وكان يفتخر بأنه خادم للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه كانوا يفتخرون بهذا لأن المخدوم من هو؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان هذا صاحب سواكه وهذا صاحب نعله وهذا صاحب وضوئه إلى غير ذلك كان الصحابة يتنافسون على خدمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنعم وأكرم بهذه الخذمة العظيمة شرف عظيما يخدم الواحد منا نبينا عليه الصلاة والسلام ولو كان حيا بيننا لخدمناه صلوات ربه وسلامه عليه ولكان ذلك فيه الشرف والرفع لنا أجمعين فهو نبي الهدى نبي الحق صلوات ربه وسلامه عليه ولذلك أنس بن مالك كان كان يقال له خادم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفرح بذلك رضي الله عنه وأرضاه والحديث الثالث عشر لو تذكرون والإنسان يراجع إخواني الكرام هذه الأحاديث كما قلنا يحاول أن يراجع يراجع أحاديث الأحاديث النووية فهذه وصية العلماء رحمهم الله تعالى وهي أحاديث نبوية عظيمة جامعة لأصول الإسلام تدخل في أبواب عديدة من الإسلام بل بعضه يدخل في الدين كله بعضه يدخل في ثلث الدين بعض هنئس الإسلام كما مر معنا في الأحاديث التي مرت فحري بن إخوان كرام أن نهتم بهذا الأربعين لماذا لأن وصية العلماء وأول ما يبدأ الطالب العلم يبدأ بأن يحفظ هذه أحاديث النبي عليه وسلم يحفظ الأربعين النووي والحديث الثالث عشر لأنس بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا الحديث متفق عليه فإذا هذا الحديث الثاني معنا لأنس بن مالك هذا الحديث الثاني معنا وهو الحديث الثاني والأربعون أنا أذكر يعني لأذكر الإخوة ويحفظوا هذه الأحاديث وكذلك يحفظ الرواة الصحابة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم كذا والحديث رقم كذا حتى يعتادوا وكان المشايخ وعلماءنا هكذا يفعلون مع الطلبة فمشايخون يقول الحديث الثلاث عشر حديث من حديث الرابع عشر حديث خامس عشر الحديث عشر حديث من وهكذا الإخوة يعرف بجالسهم يحاولون أن يشتغلوا بالذكر ويشتغلون بالعلم ويشتغلون بطلب العلم يعني ضيع للأوقات يبقى جالس مع ساعة ساعتين ثلاث ساعات. ما فيهم ل مدارسة العلم هذا خطأ هذا خطأ إخواني وإنما ماذا يخسر الإنسان بالعكس تجد الرجل يحفظ ثم ينسى لماذا لأنهم لا لا لا يقومون بالمدارس والمدارسة أهم شيء كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول المدارسة أهم شيء سندارس العلم أما تدرس العلم تدرس العلم ثم بعد ذلك لا تذكر هذا العلم ثم تنساه فقد يكون حج عليك نسأل الله لنا ولكم العافية فالإنسان المدارس يمشي وكان سلفنا الصالح إذا أخذ العلم أو الحديث عن العلماء جلسوا الليلة كله يتدارسون ما أخذوه وذالك العلم لا ينال بالراحة إخواني الكرام ولا ينال بمجالس المجالس يعني ولو لم ولو ليس فيها أشياء محرمة لكن الإنسان يكثر من المباحات فإنه نسأل الله السلامة تضيع الأعمار وتضيع الأوقات ويجد نفسه لا زال على حاله ولا زال يجهل الكثير من دينه وهذا لا ينبغي نحن في حاجة إلى أمة تقرأ أمة تتعلم أمة ترجع إلى مكان عليها سلفنا الصالح وهذا شيء عظيم إخواني كرام فإذا أبي حمزة بحمزته هي كنية أنا بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن الذي كناه هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كناه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان نبي أبي حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يكني بعد الصحابة رضي الله عنهم كابي هريرة راوية الإسلام المحدث الفقيه العالم هذا الصحاب الجليل الذي أكثر من من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقل العلماء كما مر معنا في هذه النووية أن اسمه هو عبد الرحمن بن الصخر على الصحيح من اقوال العلماء وكان عبد الرحمن بن الصخر كان يحمل معه هرة في كمه أو شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم راه فقال له فنده النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر يا أبا هر فكنه عليه الصلاة والسلام لأنها كانت معه هرة دائما يحملها فالنبي عليه وسلم هو الذي كناه قال يا أبا هر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان أنس، كان ب أبي حمزة، كان أبي حمزة، وأنس بن مالك رضي الله عنه ولده قبل الهجرة، ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاه والسلام بعشر سنين، كما جاء في سيرته رضي الله عنه أرضه، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، يعني لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام من مكة إلى المدينة كان عمره كان عمر أنس كم عشر سنين، وخدم النبي عليه الصلاه والسلام كم عشر سنين. خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سنين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عشرة سنين يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ عشرون سنة، عشرون سنة كان عمره رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الصحابة جميعين. فأنا بن مالك مرت معنا ترجمته إنما هذا فقط يعني للتذكير والإنسان إخواني الكرام لا لا لا الإنسان في, في في في في هذه الدنيا يرتبط بسلفه الصالح. وهؤلاء اباؤنا واجدادنا فجئنا, بمثل فجئنا بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع فهؤلاء اجدادنا واباؤنا نحن نفتخر بهم الانسان يذكر سيرة الصحابه ويعلم ابناؤه سير الصحابه ويربطهم بالصحابه هكذا يصبح هذا الجيل مرتبط بمن بالصحابه الكرام رضي الله عنهم اما جيلنا اليوم حدث ولا حرج مرتبط بلاعب الكوره الكفره النصارى واليهود والمشركون فيعظم هؤلاء ويجلهم ويقتفي أثرهم نسأل الله العافية ويتبع سيرهم وأسماءهم وفرقهم ثم إذا سألته عن صحابة الرسول عليه السلام، والسلام والله لارتد إليك البصر خاسئا وهو حسير وهذه من المصائب إخواني كرام هذه من المصائب العظيمة أن الواحد نسأل الله العافية لا يرتبط بسلفه الصالح لا يرتبط بسلفه الصالح فهذه مصيبة إخواني الكرام فلذلك لا بد أن نربط هذا الجيل بالصحاب لا بد أن نربط هذا الجيل بالصحاب نربطهم بصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ونبين لهم كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا يرى إلا وهو يجري ما بين المسجد وداره فكان الناس يلومونه على هذا يقول يا ابن المبارك ألا تجلس معنا ألا تستأنس معنا قال كيف أجلس معكم وأنا أجلس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث والعلم فهذا دائما الذي يتعلم دائما مع الصحابة رضي الله عنهم فيقول فأنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة فأباه هرب أبو أنس بن مالك هرب من المدينة لأنه كان يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام أبو مالك مالك فكان فكان كان يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام فأباه مالك هرب إلى الشام ومت هناك كافرا إن الله العافية وكان أنس أن ذاك طفلا صغيرا فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فأمه لم تجد ما تقدم للنبي عليه السلام فاهدت للنبي عليه السلام أنس يخدمه فجاءت إليه فقالت هذا أنس يخدمك فالنبي عليه وسلم تقبله ورباه ودعله النبي عليه السلام قال اللهم أكثر ما له هو بارك له lógُوْهِ فَعْطَيْتَهْ فصار يخدم النبي عليه السلام خدمه عشر سنين من حين قدم النبي عليه السلام إلى المدينة إلى أن وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربى على يد الرسول عليه السلام وهذا سبحان الله من حسن تصرف أمه رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين شوف كيف تصرفت أتت بابنها للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدم النبي عليه الصلاه والسلام وليتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام فرضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله خيرا فهذا الحديث إخوان الكرام كما قلنا حديث عظيم فيه بشارة, عظيم فيه بشارة عظيمة وفيه من أنواع الفضل ما لا يعد ولا يحصى فيه من أنواع الفضل والإحسان والرأف والرحمة والامتنان ما لا يعد ولا يحصى إخواني الكرام ولذلك كان هذا الحديث حديث فيه بشارة عظيمة لنا جمعين فيه بشارة للمؤمنين وهذا الحديث مثل هذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها لو وجدها وجاء عن أبي, أبي, أبي أيوب رضي الله عنه لما حضرته الوفاء قال قال كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم قد جاءت احاديث كثيره جدا موافقه لهذا الحديث العظيم هذا الحديث, هذا الحديث الذي امتن الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه واحسانه جل وعلا فاذا هذا الحديث اخواني الكرام جعله الإمام النووي رحمه الله تعالى آخر حديث في هذه الاربعين جعله آخر حديث في هذه الأربعين وهذا ما يسمى هذا يسميه ما يسميه العلماء رحمه الله تعالى ببراعة اختتام يسمونه براعة اختتام يسمونه ببراعة اختتام وهذا من حسن تأليف المؤلف رحمه الله تعالى يعني المؤلف الإمام النووي عالم من العلماء رحمه الله تعالى ولو عنده أخطاء لكن العلماء يأخذون عنه رحمه الله تعالى وعلمه علمه يشهد له علمه يشهد له رحمه الله تعالى هذه ترد, ها ترد وتبين ويرد عليه فكل يؤخذ من قوله ويرد لكن هذا الرجل خدم السنة خدمة عظيمة جدا وذلك شرح صحيح مسلم وجعل في هذه الأربعين رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث آخر الحديث اختارها رحمه الله تعالى مختومة بماذا؟ مختومة بالمغفرة. وهذا ما يسمى عند البلاغيين ببراعة اختتام. ببراعة اختتام. وهناك ما يسمى براعة افتتاح. فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع، فهذا يسمونه براءة أو براعة افتتاح. براعة افتتاح. وهذا يعني كما. اه في يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام لما افتتح كتابه قال الحمد لله على نعمه الظاهر والباطن قديما وحديثا فيشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا الكتاب إلى أن هذا الكتاب في الحديث إلى أن هذا الكتاب في الحديث وهنا رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني يختتم يختتم رحمه الله تعالى هذه الأربعين النووي بهذا الحديث الذي يشتمل على المغفرة ويشتمل على العفو ويشتمل على هذه الفضائل والإحسان من الله عز وجل سبحانه وتعالى الكريم المنان جل وعلا الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة جل وعلا الغفور الرحيم ذو الرحمة الواسعة الرحيم الرحمن هو الله عز وجل فلذلك اختتم رحمه الله تعالى هذا الكتاب اختتم هذا الكتاب رحمه الله بهذا الحديث وليبين يعني أن نهاية, نهاية هذه الحياة ونهاية الإنسان فإما إلى جنة وإلى نار ويبين أن باب التوبة واسع وأن الله عز وجل يغفر الذنوب لمن تاب ورجع وأناب واستغفر والله عز وجل واسع العطاء واسع المغفرة سبحانه وتعالى فلله الحمد في الأولى والآخرة فلله الحمد في الأولى يقول الشيخ صاحفوزان حفظ الله تعالى هذا الحديث من الأحديث القدسية التي يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه قال وفيه ثلاث جمل في هذا الحديث ثلاث جمل الجمل الأولى أن الله عز وجل يخاطب جميع بني آدم فيقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال يعني من أحسن الظن بالله عز وجل وتقرب إليه بالعمل فإن الله يغفر له الذنوب السيئات لأن الله جل وعلا غفور رحيم الله عز وجل يغفر يغفر ما كان من الذنب والله غفور رحيم على ما كان منك سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال فالإنسان يكون عنده مخالفات ومعاصي، ولكنه إذا أحسن الظن بالله عز وجل وتاب إلى الله ولم يقنط من رحمة الله عز وجل واستغفر طلب المغفرة من الله عز وجل ظفر الله له جميع الذنوب قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا في حث للإنسان على أن يتوب إلى الله ولو عظم الذنوبه ولا يقول هذا الذنب لا يغفره الله الله جل وعلا يغفر جميع الذنوب فيتوب الى الله عز وجل ويبادر والله سبحانه وتعالى غني كريم لا يضره شيء ولا ينقص من ملكه أو مما عنده شيء فهذا فيه حسن الظن بالله عز وجل سبحانه وتعالى في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ف و فيه تعلق القلب بالله عز وجل وعدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتعاظم ذلبا على التوبة فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا فهذه الجملة الأولى, هذه الجملة الأولى وفيها خطاب من الله عز وجل بني آدم فشرف بني آدم حيث وجه الله عز وجل إلى الخطاب بقوله يا ابن آدم ولا شك ان ابن ادم أن بني ادم فضلهم الله عز وجل على كثير ممن خلقهم الله عز وجل والله كرمهم سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلق خلقنا تفضيلا فالله عز وجل فضل بني ادم واكرمهم سبحانه وتعالى ليعبدوه ليعبدوه واعطاهم السمع والبصر سبحانه وتعالى والكلام واعطاهم حسن التعبير وعلمهم كل شيء فإذا الواجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله عز وجل فهنا قال قال إنك ما دعوتني ورجوتني إنك ما دعوتني ففيه من دعا الله عز وجل ورجاء فإن الله جل وعلا يغفر له وهنا قرن الله عز وجل سبحانه وتعالى الدعاء بالرجاء قرن الدعاء بالرجاء أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ها فعليه أن يرجو يرجو أن يرجو الله سبحانه وتعالى قال إنك ما دعوتني والعلماء رحمه الله تعالى قسموا الدعاء إلى قسمين العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين دعاء مسألاء ودعاء بعض وهذا قد مر معنا شرح الأصول الثلاثة هنا ومع الإخوة كذلك بمدينة حد السوالم حفظهم الله جل وعلا جميعا وقد مر معنا الكلام هذا والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة فصل في هذا وبين رحمه الله تعالى فالإنسان يرجع إلى هذه الشروحات المفيدة العظيم فالعلماء رحمه الله تعالى قسفموا الدعاء لقسمين دعاء مسألة ودعاء عباده فدعاء المسألة هو دعاء بلسان المقالة لسان يسأل الله عز وجل يقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اعطيه فهذا يسمى دعاء مسألة هذا يسمى دعاء لأنك تسأل الله عز وجل وقد يكون لغير الله عز وجل هذا في تفصيل لكن بشوط أربعة ذكرها العلماء قد يكون قد يصرف لغير الله عز وجل لكن بشرط أربعة ذكرها العلماء الشرط الأول أن يكون هذا الذي سألته دعوته دعاء مساله يكون حي قادر مقيم وتعتقد أنه سبب من الأسبع أي لا تتعلق بهذا السبب هذا شرك بالله عز وجل شرك أصغر فإذا كان بهذه الأربعة الشرط فهو فما فمثل تقول يا فلان اسقني هذا دعاء مسألة فهنا لابد من هذه الشروط الأربعة أن يكون حي قادر مقيم وتعتقد أنه سبب من الأسباب تعتقد أنه سبب من الأسباب أما أن تدعو ميت هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام تقول يا فلان أعطيني يا فلان أرزقني يا فلان إلى غير ذلك فهذا شرك أكبر نسل الله العافية فدعاء المسألة يجوز صرفه لي غير الله عز وجل اذا كان بهذه الشروط الأربع يكون حي قادر مقيم وتعتقد أنه سبب من الأسباب أما إذا كان دعاء المسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز كذلك صرفه لغير الله عز وجل دا يجوز صرفه فيصبح كدعاء العبادة مثلا تقول يا ربي اغفر لي من الذي يغفر الله عز وجل فهل يجوز أن يقال هذا لغير غير اللي عز لا لا يجوز ولو كان دعاء مسألة وإنما فيما يقدر عليه هذا الإنسان فيما يقدر عليه هذا الإنسان تقول يا ربي لا تقول مثلا يا فلان اسقني يا فلان اطعمني لابد أن يكون حي مقيم حاضر وتعتقد أنه سبب من الأسباب أي لا تعلق قلبك بالسبب وإنما تعلق قلبك بخالق الأسباب وهو الله جل وعلا هذه من المسائل المعمة المهمة جدا في لمعرفتها عدد من الناس يقعون في الشرك بالله عز وجل ويظن أنه أنه ما في حرج ما في شيء فدعاء المسألة قد يكون لله عز وجل فقط إذا كان لا يقدر عليه إلا الله قل يا رب اغفر لي رب ارحمني يا رب ادخلني الجنة من يقدر على هذا إلا الله فهل هذا يصرف لغير الله لا يصرف, لا يصرف لغير الله فإذا هذا يسمى دعاء مسألة دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة دعاء عبادة تسجد تصلي تقرأ القرآن تركع هذا دعاء لكن بلسان الحال دعاء المسألة يكون بلسان المقال أما دعاء العبادة فيكون بلسان الحال فيكون بلسان الحال وهذا يسمى دعاء وهذا يسمى دعاء نعم ما الدليل على هذا الدليل قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يعني ما الدليل على أن العبادة اسم دعاء قلنا أن القسم الثاني دعاء عبادة ما الدليل على أن العبادة يسمى دعاء الدليل قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فإذا الله عز وجل هنا سما العبادة دعاء فسمى الدعاء عبادة سما الدعاء عبادة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فحتى لا يقول كيف العبادة الدعاء ليس هو العبادة لا فمن أعظم الدعاء العباد فالعبادة هي أعظم دعاء نعم فأما هذه إذا كانت العبادة دعاء فتكون بلسان الحال تكون بلسان الحال اما الانسان اذا سأل الله عز وجل دعا الله سبحانه وتعالى فهذا دعاء بلسان المقال فهنا يقول الله جل وعلا انك ما دعوتني ورجوتني يشمل ماذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المساله يشمل دعاء العبادة ودعاء المثلة لكن لاحظ, لاحظ القيد هنا قال ورجوتني فلابد من هذا القيد إنك ما دعوتني ورجوتني أي أن تكون داعي لله عز وجل لكن مع الرجاء راجيا إجابته سبحانه وتعالى أما أن تدعو تدعو الله عز وجل بقلب غافل بعيد عن الإجابة فهذا هل يرجو فعلا يعني يرجو من الله عز وجل أن يستجيب له لأن بعض الناس هكذا نسأل الله العافية فيهم من يدخل تجارب مع الله يقولك جرب فهل هذا يستجيب له الله عز وجل؟ لا يستجيب له وإنما الدعاء لا بد من العزم أن تعزم وتعتقد أن الله يستجيب لك سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل لا مكره له وإذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فهل الله اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لمكرها له كما قال النبي الصلاة والسلام لا تقنوا اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت هل في أحد يكره الله علي الزوجاں ذلك؟ لا بل عليك أن تعزم المسألة وتعزم في الدعاء كما قال النبي عليه وسلم والسلام اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لأن الله بيديه الرحمة وبيديه المغفرة ما تقول شيء يعني كأن هناك من يكره الله عز وجل على الأمر هذا إن شاء وإذا لم يشاء أو أنه من, من يكره الله عز وجل على هذا وإنما تعزم المسألة إذا دعوت الله عز وجل فاعزم وعلم أن الله يستجيب وقال ربكم ادعوني استجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي الله أكبر هذا التوحيد إخواني الذي يلبغ أن نربط أنفسنا وعدد من الإخوة للأسف ولو كان يعرف التوحيد يعرف العقيدة الصحية لكن تجده في المصائب أو في الشدائد فلا يلتج إلى الله ولا يصرف دعاءه لله عز وجل بل تجده يبحث عن فلان وعلان من الناس سبحان الله فيتعلق بالسبب أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا السبب مضمحل، هذا السبب واهن، سبب ضعيف، وإنما الإنسان عليه أن يلجي إلى الله عز وجل، سبحان الله، فهذا الذي ينبغي علينا أن نعلم إخوان الكرام أن الإنسان لا بد أن يلجي إلى الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا دع الله عز وجل يعلم يقينا. أن الله يستجيب له سبحانه فإذا لم يعطي في الدنيا فإن الله عز وجل يعطي في الآخرة فإن الله عز وجل يعطي في الآخرة هكذا حال المؤمن السلفي الحق المؤمن الموحد لله عز وجل فإذا الدعاء إخواني الكرام، سبب عظيم مقتضل للإجابة, مقتضل للإجابة كل من دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب له لكن لا بد أن نعلم أن هناك شرائط لا بد من استكمال شرائطه ولا بد من انتفاع انتفاع انتفاء موانعه لأن الدعاء له موانع وله شروط لا بد من الاتيان بها فمتى تخلفت هذه الشروط وانتفت الموانع فلا يستجاب لك لا يستجاب لك ولذلك عدد من الاخوه يقول كان ادعو وادعو ولا اجد استجابة اذا الخلل فيك انت ليس الخلل في في دعاء الله عز وجل لأن الله وعد الله عز وجل لما يقول ادعوني استجب لكم الله سبحانه وتعالى لما قال هذا الكلام لا يعنيه اعوذ بالله من يقول هذا الكلام وإنما الله عز وجل يستجيب الدعاء هذا لا شيء فيه ولا ريب وإنما يكون المشكل فينا نحن إخواني الكرام هناك شروط لابد من الاتيان بها وهناك موانع تمنع الاستجابة تمنع الاستجابة وذلك ذكر العلماء رحمه تعالى منهم الحافظ من رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال ومن أعظم شرائطه قال حضور القلب ورجاء الإجابة من الله عز وجل سبحانه وتعالى حضور القلب صور واحد الآن يدعو كم من الإخوة تقول ما ماذا قلت ما تسمع إلا هكذا يعني تسمع الصوت سرعة شديدة حتى أنت ما تفهم ماذا يقوله يرفع صوته وهو لا يدري ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأما السجود فاجتهدوا فيه في بالدعاء فقمن أن يستجب لكم يعني أحرى أن يستجب لكم الإنسان أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه في سجوده هنا اجتهد في الدعاء اجتهد في الدعاء وإذا الأخط... كنت بعد الإخوة في... في سجوده يحرك اللسان. وتسمع أصوات غريبة أحيانا ويشوش على الناس حتى يشوش على المصلين ثم إذا سألت ماذا قلت ما؟ ما لا يدري ماذا قال وماذا دعا فهنا لا يستجاب الله ما يستجب الدعاء مثلها يعني تصور أن لو أحد من الناس الآن ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى لو أحد من الناس الآن يكلمك يكلمك و... وهو لا و... و... وعقله في مكان آخر فيخرج من فمي أشياء أنت لا تفهمها تقيف ولا تقول يفلال ماذا تقول قلك سامحني أنا والله أتكلم لكن عقلي ليس هنا فأكيد أنه سيخطئ ويتكلم معك وعقله عقله ليس في هذا العالم وقلبه غير حاضر ولا يدري ما يقول وأنت أصلا لن تفهم, لن تفهم عليه ولله المثل الأعلى فكيف بمن يدعو الله جل وعلا بقلب الله وقد جاء في, في الحديث عند الإمام تعالى من حديث بهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأنتم موقنين بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله من قلب غافل لله فالله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله ولذلك هذه القلوب إخوان الكرام أوعية هذه القلوب أوعية ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجاب فإن الله لا يستجيب لعبد فإن الله لا يستجيب لعبد دعا بقلب غافل لله فإن الله عز وجل لا يستجيب لها ولذلك كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الداعي في دعائه اللهم الله مغفر شئت النبي سمنها قال ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له كما في في الصحيحين حديث به هريرة رضي الله عنه كذلك إخواني كرام من موانع استجابة الدعاء الاستعجال الاستعجال يسمى يستعجل يعني يدعو ثم يصرط الإجابة فيترك الدعاء نسأل الله العافية وهذه من الموانع فهنا لا يستجيب لك الله عز وجل يترك الدعاء لماذا لاسترطاء لا الإجابة. لا الإجابة فهذا مانع من موانع من موالع استجابة الدعاء لماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي نسأل الله العافية هذا خطير قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فالإنسان لن يعزم ويدعو الله عز وجل ولا هذا هذه عبادة لماذا تستطيع الإجابة أنت في خير كبير جدا مأجور عند الله عز وجل وإذا وفقك الله للدعاء فالإجابة هناك موجودة لان كما جاء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أثر عن عمر كان يقول كما في الدو الدواء إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء يعني عمر يقول هم الإجابة موجودة إني لا أحمل هم الإجابة لكن الدعاء من يدعو من يدعو الله عز وجل فإذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستجابه جعله مانع من الموانع جعله مانع من الموانع فليس لا يستطيع إخوان الكرام الإجابة وإنما الإنسان يدعو يدعو في خير كبير إذا لم يحصل اليوم يحصل غدا وقد يحصله في الآخرة يرفع الله جل على درجات ويدخل الجنة بدعائه فالإنسان إخوان الكرام يدعو الله عز وجل ولا يستطيع ويترك الدعاء وهذه تحصل غالبا مع الآباء, مع الآباء. تجد أن بعض الإخوة ربما بتلاه الله عز وجل بابن عاق نسأل الله العافية منحرف أو شيء فيكون هذا الوالد أو هذا الوالد ما ربه جيدا فبعد ذلك يندم على تفريطه وغير ذلك فيبدأ يدعو يدعو لهذا الابن العاق هذا الابن الملحرف هذا الابن ربما المجرم الضال إلى غير ذلك فيبدأ يدعو له في, في أول الأمر في سجوده ربما قام الليل ودع الله عز وجل وإشجاد في الدعاء ثم بعد مدة معينة لا يرى استجاب لا يرى تغير الحال يرى أن هذا الولد ما زد إلا في إجرامه وإصراره وضلاله وانحرافه فماذا يحصل فيصبح يدعو عليه وهذه من المصاري يصبح يدعو عليه يدعو عليه في كان كان يقول اللهم أهدي ابني اللهم أهديه إلى سواء السبيل إلى الطريق المستقيم اللهم أعفو عنه واغفر له فيبدأ اللهم أهلكه اللهم أقسم ظهره اللهم أخذه <تصفيق> نسأل الله لنا ولكم العفو هذا يحصل كثير خصا للأباء وذلك الإنسان لا يدعو إلى الكرام لا يدعو إلى أبنائه وإنما يدعو لهم بالخير والهداية لا يدعو إلى أبنائه فإذا هذا الدعاء فالإنسان إذا دعى الله عز وجل لا بدان يكون هناك قيد لا بد من إتنين شروط حضور قلب ورجاء يرجو الله عز وجل ويعلم أن الله يستجيب الدعاء ويبتعد عن موانع الدعاء منها الاستبطاء والاستعجال وكذلك قد جاء في حديث النبي عليه السلام والسلام أكل المال الحرام كما قال النبي عليه السلام والسلام ومطعمه حرام يعني الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يرفع ذين السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرة معناه في الأربعين ومشربه حرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لك يعني بعيدا يستجاب لهذا الإنسان ولو يعني حاله حال إنسان يستجاب له أن أشعث أغبر وهو في صفره ويمد يدي شو كم من الأسباب التي أتى بهذا الرجل لكن الحرام من الموانع العظيم نسأل الله العافية أكل الحرام كم من الناس شغل في البنوك والربا هذا مانع من الموانع يسأل عليه يتوب ويغش وربما تجرى في المخدرات وتجرى نسأل الله السلام في, في, في القمار وفي الربا وغير ذلك من الأمور فهذا مانع من الموانع كما جاء عن, عن, عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالإنسان لابد أن يأتي بالشروط ويبتعد عن هذه الموانع التي جاء, جاء, جاء يعني بيانها من نبينا صلى الله عليه وسلم فالإنسان إخواني الكرام عليه أن يدعو الله جل وعلا ويرجو رحمة الله عز وجل وهذه الجملة الأولى فالجمل الأولى أن الإنسان علي أن يحسن الظن بالله عز وجل ويتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل ويسأل الله جل وعلا المغفرة ويرجو ما عند الله جل وعلا يعني إنسان ما يقنط من رحمة الله ما يقنط من رحمة الله عز وجل يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة كما قال, كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ثم في الجملة الثانية قال قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني الله اكبر هذه الجملة الثانية يعني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي ارتفعت من الكفرة حتى تبلغ هذه الذنوب تبلغ السحاب حتى تبلغ السحاب قال ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني فهذا فيه أن التوبة إخواني الكرام تجب ما قبلها من الذنوب مهما كثرت الذنوب والله وتعاظمت وتراكمت وارتفعت إلى علم السماء فإن التوبة تهدمها التوبة الصحيحة لكن هذه التوبة إخواني الكرام لا بد أن تكون مستوفية للشروط لا بد أن تكون هذه التوبة مستوفية للشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لأن التوبة لها شروط هذه الشروط ذكر العلماء إجمالا يعني ثلاث شروط وإلا تفصيلا فهي خمسة شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى الشرط الأول إخواني كرام من هذه الشروط يقول الشيخ فوزان أن يقلع عن الذنب الثاني العزم أن يعزم أن لا يعود إليه الثالث أن يندم على ما حصل منه فهذه شروط التوبة إجمالا إجمالا فالإنسان إذا استغفر الله عز وجل وتاب وأنام فإن الله عز وجل يغفر له والتوبة اخواني الكرام من, من تاب يتوب التوبة من تاب يتوب أي رجع وهي الرجوع من معصية الله جل وعلا إلى طاعته وقلنا تفصيلا العلماء قالوا اشترت لذلك خمسة شروط اشترت لقبول التوبة خمسة شروط الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل يعني أن تكون هذه التوبة لله جل وعلا وهذا هذا يعني الإخلاص شرط في كل عباد الإخلاص شرط في كل عباد لأن التوبة من جملة العبادات التوبة من العبادات فإذا لا بد أن يكون فيها إخلاص أن تكون لله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لأن بعض الناس قد يتوب مراءة للناس أو قد يتوب الإنسان خوفا من فلان أو من سلطان أو من ملك أو من رئيس إلى غير ذلك تعظيما لهذا الإنسان لا تعظيما لله عز وجل فهل هذا توبة مقبولة؟ توبة غير مقبولة عند الله جل وعلا لأنه لا بد أن تكون التوبة لله جل وعلا خالصة لله عز وجل هذا الشرط الأول الذي ذكر العلماء الشرط الثاني الندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة الندم توبة يعني ما معنى الندم؟ أن الإنسان يندم على ما حصل والندم هو انكسار الإنسان يعني يخجل من الله عز وجل يخجل مما فعل يخجل من هذا الأمر الذي فعله ونهاه الله عز وجل عنه يعني في يخجل من هذا الأمر ويخجل من نفسه فلذلك الندم إخواني كرام توبة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا شرط. من الشروط التي لا بد منها الشرط الثالث الذي ذكر العلماء الإقلاع عن المعصية لأن الاخلاص عند الندم عندنا الاقلاع عن المعصية التي تاب منها فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب يعني لو أن أحد من الناس الآن امتنع عن الزكاة لا يخرج الزكاة فتاب إلى الله عز وجل خلاصا لله سبحانه وتعالى واراد ان يقلع عن هذا الذنب فهذه المعصيه ترك هذه المعصية ترك ترك فيها واجب وهذا الواجب يعني يستطيع الانسان ان يتدارك هذا الواجب فلا بد ان يؤدي الزكاه في السنين التي لم يؤدي فيها الزكاة لم يؤدي فيها الزكاه لانه يستطيع أن يؤدي هذا الواجب الذي ترك بعد التوبه والندم والاقلاع فيؤدي هذا الواجب الذي ترك لانه لا زال يستطيع ان يتداركه أما هذا ان ترك واجبا اما ان كان فعل محرما لو فعل محرما مثل انسان كان يسرق وسرق شخصا سرق من من شخص سرق له مال مالا كثيرا مثلا ثم تاب ندم على ندم على ما فعل لله عز وجل أقل عن هذا الذنب فهنا يستطيع هو هذا المال الذي أخذ من هذا الشخص لا بد أن يرد هذا المال الذي سرق وإلا لا تصح منه التوبة يعني لو أخذ مالا كبير من بعض الناس وهو يعلم أن هذا المال لهذا الشخص ثم تاب إلى الله قاله وخلص ويبقى يتنعم بهذا المال هذا توبة مقبولة توبة غير مقبولة يعني سواء مال أو أشياء ثمينة أو ذهب أو غير ذلك من الأمور التي قد يسرقها الإنسان ثم إذا تاب فلا بد أن يرجع هذا الأمر لصاحبه حتى تكون التوبة مقبولة عند الله جل وعلا لكن العلماء رحمه الله تعالى يعني يذكرنا تفصيل في هذه المسألة لو أن أحد من الناس سرق مالا والشخص الذي سرق له المال لا يعلم أن هذا هو الذي سرق فهنا مشكل هل يذهب ويقول يا فلان سرقت هذا المال وأنا أرده لك الآن وربما هو يعرفه ويخشى تبعات من صاحب هذا المال أو أنه يقع ما هو فيه مشاكل فربما وربما ادعى صاحب المال ادعى أن المال أكثر إلى غير ذلك أو يتهم هذا الرجل بعد توبته ويفضح أمام الناس ويفضح في كل مكان وربما لا, لا, لا يسمح له فهنا العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه أول لا بد من إيصال هذا المال لكن إذا كان يخشى كل هذه المشاكل وتبعات هذا الأمر فهنا يعطي هذا المال لشخص ثقة يعلم أنه سيوصل هذا المال إليه فيقول له أوصل هذا المال إلى فلان واخبره أن هناك رجل سرق منك هذا المال والآن تاب إلى الله جل وعلا وهو حقك وهو لك وهو لك فهنا يخرج من هذه المشكلة حتى لا يشهر به وحتى لا تكون هناك متابعات لغير ذلك أو قالوا يعطيه للقاضي أو يعطيه للأمير أو يعطيه لامام المسجد مثلا الناس الذين يحترمون عند عند الناس، فيعطيه هذا المال ولأده لفلان، فهذا ماله وهو قد تاب إلى الله جل وعلا، فيكون قد أدى الذي الذي عليه. طيب لو لو أن صاحب المال مات، يعني هو سرق مال، سرق مالا، لما أراد تاب إلى الله جل وعلا أراد أن يؤدي هذا المال، فصاحب المال مات. فماذا يصنع؟ فهنا العلماء قالوا رحم الله عليه يعطيه للورثة يذهب إلى ورثته ويعطيه المال قلهم هذا مال كان لأبيكم هو لكم الآن فهو لكم فيعطيه للورث لأن هذا حق وحقه وبعد موته فهذا الحق يصبح تابع للورث يصبح حق للورث فان لم يكن له ورثة ولا وارث ولا أحد فهنا قال العلماء يعطيه لبيت المال يعطيه ل لبيت المال طيب لو أحد من الناس قال أنا لا مات الرجل أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف عنوانهم ولا أعرف أحد فهنا قالوا يتصدق بهذا المال يتصدق بهذا المال عمن هو له يعني يتصدق بهذا المال باسم هذا الرجل يعني يعين في نيتي أن هذا المال صدق لهذا الرجل والله عز وجل أعلم والله أعلم بالنيات والله يوصله إلى صاحبه لا شك في هذا فالله عز وجل هذه مراتب التوبة بالنسبة لمن؟ اخذ مال شخص مع معصوم طيب مساله اخرى التي ذكر العلماء مساله الغيبه الغيبه كذلك الانسان قد يتكلف بعض الناس ويسقطهم ويتكلم بالاخبار الكاذبه وغيبه ونميمه يوميا يومين ثم تاب الإنسان من هذا الذنب ورجع الى الله عز وجل وندم فهنا العلماء رحمه الله تعالى منهم من قال انه لا بد أن يذهب إلى هذا الشخص الذي اغتابه ويقول له إن اغتبتك فحللني هل ذكر بعض العلماء لكن هذا في مشكلة كما يقول الشيخ بن عثمين رحمة الله عليه الشيخ بن عثمين يقول هذا في مشكلة لأنك إذا ذهبت إلى هذا الإنسان قلت له ذكرتك بكذا وكذا وكذا والآن حللني وأرجو منك السماح والمغفرة وغير ذلك فأرجو منك أن تحلني من هذا الذنب وقد تبتوا إلى الله جل وعلا فهذا قد يفتح باب شر لأنه ربما هذا الكلام الذي كان في غيبة ونميمة قد سبب مشكلة كبيرة لهذا الإنسان فهنا العلماء رحمه الله تعالى قالوا إذا كان لا يستطيع أن يعلمه وخاف من شره أو خاف من شر هذا الأمر فهنا يستغفر له يكثر من الاستغفار ويذكره ب بـ بـ الأشياء الطيبة والصفات الحسنة ويثني عليه ويزكيه في المجالس التي كان يغتابه فيها وذلك جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام كفارة من اغتبته أن تستغفر له فيستغفر له ويكفي كم يقول الشيخ بالعثمين فيستغفر له يعني فيستغفر له وـ وـ وـ ويكفي لكن يعني ها ها هذان قولان القول الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويتحلله القول الثاني قال وانت استغفر له ويكفي لكن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ذكر أن هناك قول وسط قال وهو إذا كان صاحبه هذا قد علم بأنه اغتابه يعني الرجل كان يعلم أنك كنت دائما تغتابه وتنمم وغير ذلك فهنا تمشي إليه وتتحلل منه تمشي إليه وتتحلل منه أما إذا كان لا يعلم فهنا تستغفر له وكفى تستغفر له وكفى وهذا في الجمع بين أقوال العلماء رحمه الله تعالى. فإذا هذا الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب الشرط الرابع العزم على عدم العزم على أن لا يعود فلا بد من هذا يعني العزم. فإن تاب من هذا الدم وكانت نيته أن يعود إلى هذا الدم فهنا لا, لا لا توبة له لأنه يريد أن يرجع إلى هذا الدم يريد أن يرجع إلى هذا الذنب فهذا لا توبة له إنما لابد أن يعزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب الشرط الخامس أن تكون التوبة قالوا وقت قبول التوبة أن تكون وقت قبول التوبة فإن كانت في وقت لا تقبل فيه التوبة لم تفعود التوبة لا لا تفعود التوبة لذلك هذه المسألة ذكر العلماء رحمه الله تعالى لها نوعان قال نوع خاص ونوع عام النوع الخاص إذا حضر الإنسان الأجل الآن إذا حضره الأجل هذا نوع خاص فإن التوبة لا تقبل لأن الله عز وجل قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا لا توبة له كما حصل لفرعون لما أدركه الغرق وغرغر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل يعني وأنا من المسلمين فالله عز وجل قال الآن آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فإذا هذا لا تنفعه إذا حضر الإنسان الأجل حضره الأجل حضره الموت أما العام هذا يعني الخاص فهنا لا تقبل توبة أما العام فهو طلع الشمس من مغربها فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم فهنا لا ينفع نفسه. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نعم وهذا قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فهذه شروط التوبة عند العلماء رحمه الله تعالى وأكثر العلماء يذكرون ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الإقلاع العزم هل عدم رجوع والندم أن يندم الإنسان فهذه شروط التوبة فإذا كان الإنسان عنده مظالم للعباد فيردها إليهم ويطلب منهم المسامحة فهذه هي التوبة الصحيحة وهذه هي التي تهدم الذنوب وإن بلغت عنان السماء كما في هذا الحديث ففيه الترغيب في التوبة وحسن الظن بالله عز وجل المسرع إلى التوبة الجملة الثالثة والأخيرة وهي أعظم وأعظم قال سبحانه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة والقراب معناها الملء الله أكبر هذا فضل عظيم وإحسان من الله عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض الواسعة فلو ملأتها كلها خطايا ولكن سلمت من الشرك بالله عز وجل فإنك لا تياس من مغفرة الله جل وعلا لك أبدا وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالذنوب التي دون الشرك هي تحت المشيئة تحت مشيئة الله عز وجل وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذب صاحبها ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وإن شاء الله عز وجل عفى عنه من أول وهلة ولم يدخل النار فدل هذا الأمر إخواني علمان دل على خطر الشرك أن الشرك أمره عظيم وخطير وشرك لا يصح معه عمل الشرك لا يصح معه عمل ولا يطمع صاحبه لا يطمع بمغفره الله عز وجل ما لم يتب منه فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ومن مات على التوحيد ولو كان عاصيا وفاسقا ومرتكبا لكبائر الذنوب دون الشرك فهو في ساعتي رحمة الله وعفوه آه لذلك نقول هذا فضل التوحيد توحيد عظيم إخواني الكرام. التوحيد عزيز عظيم لذلك خلقنا الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون ليفردون بالعبادة فالله خلقنا لهذا وأنه إنما يكون لأهل الإيمان وأهل التوحيد قال لأتيتك بقربها مغفرة مغفرة تملئ الأرض مثل ما تملئها الذنوب ومغفرة الله جل وعلا أوسع قال الله تعالى إن ربك واسع المغفرة فمغفرته لا يتعظمها شيء من الذنوب فهذا حديث عظيم إخواني الكرام في هذه الجمل الثلاث كما بين ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى وفي فضيلة التوحيد فسبب لمغفرة الذنوب والخطايا. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله اكبر حتى الكفر بالله عز وجل يغفره الله جل وعلا لمن تاب و و و ورجع وندم الله اكبر كم من الصحابه اسلموا فتاب الله عز وجل العليم وغفر لهم الذنوب والخطايا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال للنبي عليه الصلاه والسلام يعني مد يدك وابيعك فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده امسك عمرو امسك امسك يده فقال له النبي عليه الصلاه ما لك يا عمرو قال أشترد قالت أشترد ماذا قال أشترد أن يغفر لي فالنبي عليه السلام قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله الله أكبر أي يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها الله أكبر التوبة تجب ما قبلها هذا فضل عظيم لمن تاب وآمن ورجع فالإنسان الكرام لا يقنط من رحمة الله عز وجل لا يقنط من رحمة الله عز وجل. ويعلم أن الذنب مهما كانت فإن الله يغفرها جميعا سبحانه وتعالى وكذلك في هذا الحديث إثبات لقاء الله عز وجل لأنه قال ثم لقيتني لقيتني لا تشرك بشيء فقد دل هذا الأمر على أن أهل الإيمان يلقون الله عز وجل كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا تلقى ربك جل وعلا ويغفر لك الله جل وعلا الذنوب الخطايا فكون من التوحيد من المخلصين لله عز وجل سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فإذا فلابد من ملاقة الله عز وجل سبحانه وتعالى والنصوص في هذا الأمر كثيره وكثيره جدا فهذا الحديث عظيم اخواني الكرام في هذه الجمل الثلاث التي فيها البشر لاهل الإيمان وأهل التوحيد وفيها الإنذار لأهل الشرك والكفر بالله عز وجل وحثهم على المصارعه للتوبه من الكفر والشرك قبل الموت فمن مات وهو مشرك فلا طمع له في مغفره الله عز وجل اما من مات على التوحيد فهو ان كان عنده ذنوب ومخالفات كثيره تملا الارض فان الله يغفر له بتوحيده لله عز وجل وبراءته من الشرك فهذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وفيه خطر الشرك وفيه الحث على المبادره بالتوبه وفيه ساعة مغفرة الله عز وجل وأنها تسع الذنوب جميع كما قال الله عز وجل قال الله تعالى إن الله إن الله يغفر الذنوب جميع إن إنه الغفور الرحيم ونكون إلى هنا إخوان الكرام قد انتهينا من شرح هذه الأربعين النووي لهذا الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان فوزان فنحمد الله على توفيقه ونحمده علمتنا ونحمده جل وعلا على إحسانه وعلى أن أطال في عمرنا وابقى في عمرنا الى أن انتهينا من هذه الأربعين فضل من الله عز وجل نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا وإياكم جميعنا الذنوب والخطايا وأن يجعلنا وإياكم اخواني الكرام من عباده الصالحين هدى المهتدين لا ضالين ولا مضلين ونسأل جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع اهل التوحيد والسنة وأن يحشرنا مع نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه مع صحابته الكرام اهل التوحيد والسنه ونسال جل وعلا ان يثبتنا واياكم على الهدى والتقى وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح ونسال جل وعلا أن يغفر لنا واياكم ذنوبنا أجمعين وان يجعلنا من عباده الصالحين وان يدخلنا واياكم جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه ونسال الله ان يوفقنا اياكم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وإن شاء الله تعالى يكون لنا كتاب آخر بإذن الله عز وجل ولعله بسبب يعني عدة أمور عدة أمور تقع بين المسلمين وبين أهل الإسلام وبين الدول إلى غير ذلك فلعله يكون معنا كتاب عظيم مفيد جدا أنه يكون هو ل الشيخ عبد عبد عبد السلام برجس رحمه الله تعالى الاحاديث النبويه في ذم العنصريه الجاهليه فاكون معنا شرح هذه الاحاديث باذن الله جل وعلا نسال الله ان يوفقنا وياكم لكل خير وجزاكم الله خيرا